بوك تو شهزدست اي دوا اثنان وستون اثنان وستون پوставلتي طرح الاسئلة واحد طرح الاسئلة واحد اوچتی Yeta allam yedrus yudakir. Yeta allam yedrus yudekir. mnogo. Hell yedrus yudekiru telamidu cathiran Hell yudrus yudekir el telemid kathiran. Ne oni uče malo. لا، إنهم يدرسون، يذاكرون قليلا لا، إنهم يدرسون، يذاكرون قليلا يسأل, يسأل. يسأل. هل تسأل المعلم مرارا؟ el mulim miraran ne pitam ga često. la alhu miraran la le elohu miraran odgovoriti južib južib odgovorite molim. اجب من فضلك اجب من فضلك أنا أجيب. أنا أجيب. رادتي. يشتغل. يشتغل هل هو يشتغل حاليا هل هو يشتغل حاليا دا رادي управо نعم هو يشتغل حاليا نعم هو يشتغل حاليا دولازيتي ياتي ياتي دولازيتي هل ستأتون؟ هل ستاتون؟ دا دولازيمو أدمح نعم سناتي حالا, نعم سنأتي حالا. يسكن, يسكن. هل تسكن في برلين؟ هل تسكن في برلين؟ دا يا ستانوين او برلينو. نعم، انا اسكن في برلين. نعم، انا اسكن في برلين.